وَلُ يَوْمَ إذِ للِمُكَذبين عَلَ نُكِدأَوَلين ثمَُّ نُطْ بِعهُمآخِرين كَذَلِكَ نَففعللُ بالِالمُجرمين وَإلُ يَومَ إِذِل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 كَاَنَّهُ جِمَالَتُه سُفْر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا يَوْمٌ لَّا يُنطَقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ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 وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <تصفيق> إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 بي أي حدييا بعد